رمضان عجمان فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللهم ومن مسجد الشيخ زايد رحمه الله وطيب سراء تقدم لكم حامل المسك للإنتاج والتوزيع بدولة الكويت هذه التلاوة لسورة مريم فلن أكلم اليوم إن سورة الانبياء وجعلناها وابنها آية للعالمين وسورة الحج فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اللهم اصلح احوال المسلمين بصوت الشيخ مشاري بن راشد اللهم انج المستضعفين من المسلمين وقد كانت هذه التلاوه من صلاه التراويح لعام 1428 للهجره والتي نقلت عبر قناه عجمان الفضائيه وقناه العفاسي الفضائيه وتقدست أسماء فتعالوا نستذكر تلك الليالي من رمضان عجمان